Alhamdulillah. موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل م س ت ل ا م ي ه إلى ل ا س م ا و س و إ ع ى النابلسي للعلوم ت الاسلاميه ن د ت و خلقت ف اسماء فعدت الله ر ا ل ح س ن ا ل ح م ن ا ل ر <تصفيق> إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم وان الفجار لفي ت ح ي م يصلونها